أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ, إن شَيْئًا يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ إِنَّ شَيْئًا يَذْهَبُكُمْ بخلق جديد. وما ذلك على الله بِخَلْقٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى الضَّالِّينَ وَدَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا وَدَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْء كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا من عَذَابِ اللَّهِ مِنْ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 وقال الشيطان, وعد وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ان الله وعدكم وعد الحق وان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم إَِبَّه وَعَدَكُ وَعدَ الحَكِّ وَعَدكُم فَأقْ السُكُ وَمَا كانََ لِيَ عَلَكُم مِنْ سُلِطانٍ إِللاا أَندَعَوْتُ قُمْ فَتَجَدتُم لك وَمَا كانَ لِيَ عَلَكُم مِن سُلقَان إِل تَدَتُ فَل تَلمون وَلم أَنفُسَكُم فل تَون وَلا أَفُسَكُ ما أَنَ بِمُصِْخكُم وَما أَتُم بِمُصِخي ما ُ وَنَا أَتُ بِمُْرخِي إِ كَفَْتُ بِمَا أَشََّقْتُ مُونِ مِ قَب إِ كَفَتُ بِمَاشَّقتُ مِ قَ إِ الظَّالِ مينَ لَهُم عَذااب ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات وادخل الذين امنوا وعملوا جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام ألَ تَرَكَي فَضَرَابَ اللههُ مَثَلَ كلَمَةَطَبًَ كشَجرةٍطَبَ ألَ تَرَك فضَبَ الله مَثَلًَا كَمَةَ طَيبَةً كشَجرة قَبَ كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء